فصار المنافقون ولوذوا عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وكفروا بعد اسلامهم بما لم يلاقوا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 لا نصير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلم ما اتغى من فضله بخلوا به فَاخْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُ وَأَعْرِضُوا فَأَعْقَبَهُمْ لِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغنوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون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 من كفر بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخنفون بمقعده خلاف رسول الله وكره ان يجادلوه وكره 119. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 110. فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاءا جزاء